118. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين 119. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء 119. ومن المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير موجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم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 لَّالَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ كَيْفَ وَإِن يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٍ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 وَإِنَّكَ ثُمَّ أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْضِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُ أَئْمَةَ الْقُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ 119. تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين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 أَمْ حسبتم أَنْ تتركوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله بِمَا بما تعملون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 Inna ma ya'mur billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata zakata wa lam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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين 124. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 125. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء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 لا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون 120. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون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 ولو أرادوا الفروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبلا ولا أوضوا خلالكم يبغونكم الفتن وفيكم سماعن لهم والله عالم بالظالمين. لقد ارتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا.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 111. وقالوا حسبنا الله اللَّهُ الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إن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 119. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم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 قَادِ ذِكْرُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَوْنًا رَجَمًا مَخَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ الَّذِينَ يَسْتَهْزِئُونَ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ 119. قل أذي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 111. In na'fu عن طائفة منكم نعذب كَانُوا بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعض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 فارنا رجا إنما خالدين فيها هي حسبهم الله ولهم عذاب مقيم. 119. فاستمتعوا, فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا أولئك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 ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وما ومأواهم جهنم وبئس المصير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 اتانا من فضله لنا ولنكونا من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون 111. Fájkabahum فِي fíj qulúbihim ilá yámi yalqunáho bima a chlapu alláha ma waduuhu obima kánu yěkdibům أَنَّ Alem yálemu anna alláh yálemu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 استغفر لهم fir لا تستغفر لهم testaufir تستغفر لهم testaufir lehum, se يغفر الله لهم ذلك ufir كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْ فسهم في سبيل اللَّهِ وقالوا لا تنفع في الحرب قلنا أرجأنما أشذ حرة لو كانوا يفقهون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 فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِن 114. إذا كنتم رضيتم بالقعود أول مرة وَلَا مع الخالفين 115. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وما تورهم فاسقون، ولا توجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أم. فسهم وهم كافرون، وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنكوا الطول منهم وقالوا ذرناكم مع القاعدين.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 وَلَا عَلَى الَّذِينَ إذا مَا اتُّكِلُوا لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَنْ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا تَوَلَّوْا وأعينهم تفيض مِنَ نَمَ السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءٌ رَضُو بَأيِّ يَكُونُ مَعَ الْخَوَالِ فِي وَطْبَعِ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 سيحلفون بالله لكم إذا أنقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وما أههم جهنم جزاء يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَسَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يُعَلِّمُوهُ حُدُودَ مَا بلى الله على رسوله، والله عليم حكيم، ومن الأعراب من يتخذ ما يُنفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء.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 111. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم 112. إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن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 119. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين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 سائر العابدون الحامدون السائحون الركعون الساجدون الأميون بالمعروف الأميون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله.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 وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا موعده وعدها اياه فلم مات بين له انه عدول لله تبرئ من ان ابراهيم لا اواه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 وَعَلَى الْسَّلَآسَةِ الَّذِينَ خَلِيفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ 119. فتاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم 110. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخبصات في سبيل الله ولا يطئون وَلَا يطئون موت أي يغض الكفر ولا ينالون من عدو نيلا إلا قتبل لهم. به يعمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ي فَقَتًا صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً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 يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظه وعلم ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُونَ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُوَّهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ